اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين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 قالوا ان لله قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات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 أَوْ وَفِّ بِهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 رسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله